سلام الله على الركوع وحال القيام الاول هذا الخطا خطا شائع وهو اهل الاوفا نذب الأحراف وجمعهر أهل العلم على خلافه ومعهره العلم على خلافه وجاءت النصوص الثالثه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حينما يكبر بذكبيرة الإحرام وكان يرفع يديه حينما أرفع من التشهد أو من الركوع، فهنا نقوم بالتشهد الأول. في ثابت في النصوص الصحيحة، كما جاء في سبب سرور النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رأي من الحجر، في حديث أبي حميد الصاعدي، أبي حميد الصاعدي، وكذلك كما جاء في حديث ابن عمر في ومسلم. في فهذا ثابت صحيح بل ان الأحاديث في رفع اليدين في الصلاه على تكبير الإحرام وبقية ما ذكر متواصرة هي متواصرة وقد ذكر التشكيرين رحمه الله أن هذه الاحاديث متواصرة في رفع اليدين والنبي لنا على الرفع فقط اللهم إلا في تكبير الإحرام سبلوا بأحاديث إلا موضوعه فان لا جلاله فيها وان لا علاقه الموضوع مما تبنوا به حديث من رفع يديه في الصلاه فلا صلاه له هذا حديث موضوع ذكره ابن زوزي رحمه الله في الموضوعات وذكره الجارقائي في الاباحيه وذكره السخاوي في دار الموضوعات وذكره غير هؤلاء في الاحاديث الموضوعه التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم وإما استدلوا به أيضا حديث في الصحابة المسلم وهو حديث جابر بن سمرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ما لي أراكم ترفعونها أيديكم فأذناء بخيل الشمس، أذناء بخيل الشمس، خيل الشمس ياله تتحرك ولا تثبت تحديث دونها وتحركت رجلها مثل ما يقولون <تصفيق> نعم حروم نعم حرام. حروم أو يقولون في زعب البلاد الأنفس أو يقولون في زعب البلاد الأنفس الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال ماني أراكم ترفعون عاديكم كأذناء بالخيل الشمس اسكنوا في الصلاة يرى شكل أن السكون في الصلاة مما يتعلق بالصلاة وهذا هو المشروع ومستحبات الصلاة قال يسكن من في صلاته حتى يخشع. فإذا خشعت هذه الجوارح خشع الإنسان في صلاته خشع الإنسان في صلاته فيحرص على أن يسكن في صلاته لا كما نرى في هذه الأيام تجد الواحد فينا ينفت الغطرة يمسك أفلته وطارة يرجعها وطارة يقدمها وطارة ينفها وطارة يحرك العقاد وطارة ينظف الساعة وطارة وهناك ما هو أقبح وهناك ما هو عبد ضمته أثناء هذا كله ما يجب وهذا كله مخالف وطور النبي عليه الصلاه والسلام ويسكنوا في الصلاة الشاهد والمقصود أنه استدلوا بحديث جابر ومثمر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ماني اراكم رافعي ايديكم وأذناء بخيل خمس ويسكنوا في الصلاة فرد البخاري في جزء رفع يدين في كتابه جزء رفع اليدين وقال لهم هذا ليس له عقافة بهذه المواضع التي نتكلم عنها والرفع في تكبير الاحرام لما تقوم ترفع تكبير الاحرام إذا رأت أن تصل تبدأ رافعة يديك الله أكبر وكذلك حال القيام للركوع وكذلك حالة القيام للتشهد الأول ترفع يديك أما الذي تكلم عنه النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في التشهد كان الصحابة إذا أرادوا أن يسلموه قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشبه به في هذا الزمان حارت بعض الناس حينما يفعل في سائر الأكل بعدما ينتهى من تشهده ثلاثة يرفع له لأنكم لا حطوه هذه خطأ هذه خطأ نعم وبعض يرفع لس يده هاتبة هذه لها أصل في زمن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعلون هذا فهاتبة وهاتبة يسلمون على بعضه النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أرى أراكم ترفعون أيديكم في الصلاة كأذنان خيل شمس ولا تسكن في الصلاة ولكن إذا أراد أحدكم أن يسلم فليسلم يسلم على أخيه من أن يمينه وليسلم على أخيه من على الشماله السلام, السلام عليكم ورحمة الله فهم استدلوا بهذا وهذا لا دار فيه كذلك استدلوا بحديث ما يصح أو بأثر ما يصح عن ابن عمر انه قال والله هذا الذي تفعلون يعني رفعكم قال إنه هنا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجاوز هذه وشار أحد رواس هذا الأثر من أسدين لما يجاوز هذه يعني ما يرتفع عن محل صدره. ورب ذلك ابن حذباء في كتابه المجمولين وقال إنما أراد ابن عمر في حال حربوت الأثر إنما أراد رفع اليدين حال الدعاء رفع اليدين حال الدعاء فحتى رفع اليدين في حال الدعاء له آبات يعني إحيانا ترى بعض الناس يرفع حاسرة يدع الله أنت لو جئت الآن تتسول لو جاء إنسان يتسول لو جاء إنسان فقير يتسول جد حد إنسان هنا تفعلونه قلة فيه إيش فيها قلة أدب فيها سوء أدب الذي يريد أن يطلب شيء لابد أن تمسك طا ولاس في هذا بس الناس ما حق التمسك بين يدي الله تبارك وتعالى فعبد الله عزوج التمسك بدون <تبهن> من هذا <الهاتفة> ورفع اليدين حال بدعة له أوصاف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هائل السبب هذا اللي أشارناه ابن عمر رضي الله عنه ومنها معهش مع, إيش؟ مع ضمن الكفين ومنها رفع اليدين والأعلى وهذه في حال التبرع ولها كيفيتان هذه وهذه هذه وهذه هاتان كيفيتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الكيفية كذلك ثابتة عن النبي عليه وسلم إذن لا دلالة لهم في الأحاديث لا دلالة لهم في الحديث فما ظالكم إذا علمتم أن ابن عمر هو نفسه كما جاءت البخاري ومسلم قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه الثلاث أو في ووضعين على الأقل رفع يديه في حال تكبيرة الإحرام ورفع يديه في حال قيام من الركوع ورفع يديه حال قيام من تشهد إذا كان ابن عمر راوي هذا الحديث ما ذلك لو أنتم انه له ثبت بالسنن الصحيح ابن عمر رضي الله عنه كان إذا رأى إنساناً صلاته لا يرفع يديه حسبه. يعني إيش حسبه؟ حسبه الح الح الحسب صحيح. بالحسبه؟ وما وهذا ثابت بالسنن الصحيح عند البخاري في جزء رفع اليدين في جزء رفع اليدين. بل الصحيح الذي عليه النبي صلى عليه وسلم ترفع اليدين ان ترفع حال الاحرام وترفع اليدين اذا اردت ان ترفع للركوع وترفع اليدين اذا رفعت ان تقوم من التشهد بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في كل خفض ورفع رفع اليدين في كل خفض ورفع حتى في القيام من ايش من السجود حتى في القيام من السجود. لكن هذا احيانا لكن هذا إيش؟ احيانا لأن أكثر الرواه ما رواه وأن بعض الرواة روا رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة التي, ذكرته التي ذكرتها بالحصر, بالحصر فالعلماء الاصوليون يجبعون يقولون إذا جاء راو من الصحابة يروي كيفية رفع اليدين مثلا أو كيفية سعر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عموما إذا جاء صحابي يروي كيفية فعل لنبي صلى الله عليه وسلم بالحصر ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا كذا وجاء راوي آخر من الصحابة ونقل هذا الفعل في موضع آخر دلك هذا على أن الفعل الثاني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعله أحيانا لكن إذا جاء الراوي إذا جاء الصحابة وذكر هذه المواضح ثم جاء صحابي آخر وذكر موضعا واحدا فهل معنى ذلك أن المواضع الأخرى التي ما ذكر الصحابة الثانية ليس السمة؟ لا وهل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواضح على هذه المواضع؟ لا على الصحيح من أقوال المحققين على الصحيح من أقوال المحققين المهم أن هذا من الأخطاء حتى أن الشافعي قال أنا كتبته هنا قال الشافعي لا يحل لأحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين؟ اتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع أن يترك لقداء بفعله صلى الله عليه وسلم أنا ما قلت عند النزول للركوع لا ذكرته صح؟ ما انتبه لا حد من ذلك أيضا عند النزول وركوعها ثابت ليس كذلك بعد ما تقرأ وتنتهي للصلاة فقر الله أكبر وتنزل يا رفعت كذلك سمي الله حدث ترفع أيضا معه وهذا الأسف عند الأحناف الكثير من العاجل الذين يعني ينتهجون منهج أبي حنيفة رحمه الله ما يرفعون والسنة جاءت صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عند كل خضر ورفع وخصوصا عند هذه المواضع الثلاثة أو الأربعة السنة المواضع الأربعة منها أيش التشاهد منها الرفع عند القيام الاتشاهد الأول بعد أن من الاتشاهد الأول تقول الله هو أكبر وتقوم أو تقول الله أكبر وترفع وأنت قائم هاتان كم كيفية كيفية ثان لكن الأحاديث الصحيحة أكثرها أنك تؤجل رفع اليدين إلى أن تستويطها فإذا استوي قائما رفعت يديك يتقل الله أكبر وتقوم فإذا استخدمت قائما ترفأ يديك يديك هذه سلة للأسف كثير من الناس لا يتبقوها مع أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا من أخطاء المسلين أو بعض المصلين تركوا رفع اليدين عند التحريمة وركوع عند الرفع منهم، فبعضهم يسرق رفع اليدين عند التحييمة تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منهم، وبعد القيام يتشهد الأول وربما تجد قسما من هؤلاء التاركين لهذه السنة في صلاتهم يفعلونها حال كون رفعها هو الأخطاء وبعض الناس ما يرفع يديه في المواضع الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة العابية ويأتي مثلا إلى صلاة الجلاثة صلاة العيد، فيرفع في كل تكبيرة من تكبيرات الزواج، وينفع في كل تكبيرة من تكبيرات الزواج. طبعاً هذه المسألة نتطرق لها هي من المسائل خلافية خاصة وأن هذا العيد، عيد بس الله تبارك وتعالى يتقبل من الله أنكم. هذه مسألة خلافية، مسألة رفع عيدان في الزواج في, في تكبيرات الزواج. هل ترفع مع كل تكبيرة، ولا ما سرفع مع كل تكبيرة؟ المسألة خلافية بين الفقهاء، وفيها قولان لها الألب. لكن الأقرب والأصوب أنك لا ترفع إلا في تكبيرة الإحفظ ومن الرفع هل يمكن عليه لا الخلاف قوي. الخلاف القوي وعدب الخلافي مثل هذا الباب إذا كان الخلاف قويا حينئذ لا تمكن أن أدن خالفك مدام أن المسألة تحتمل مدام أن المسألة تحتمل وليس فيها نص نواهد وليس فيها نص نواهد ففي تكبيرة الجنازة لا ترفع إلا في التكبيرة الأولى في تكبيرات العيد ما ترفع إلا في التكبير الأولى ومن المناسبة نذكر شيء من فقل صناة العيد هي عبارة عن ركعتين الركعة الأولى خمس تكبيرات أميش قلت أستغل الركعة الأولى سبع تكبيرات أحسنتم طبعا نفسنا فيها خلالة يمكن في على ثم الأقوال أو تسعة أو أكثر في الركعة الأولى سبع تكبيرات عدا تكبيرة إيش الانتقال وفي الرتعة الثانية خمس تكبيرات عدى تكبيرات الانتقال وهذا ثابت في حديث عائشة ثابت في حديث أباه أما النبي صلى الله عليه وسلم كان يثعل ذلك ومن الأخطاء التي نشاهدها في صناة العيد أن الإمام إذا كبر تجد الناس مكدرون بصوت جهوري الله أكبر هكذا لا هذا خطر وإنما أنت كسائر الصلاوات تسبع نفسك تسمع نفسه فقط الله تسمع نفسك فقط لا لا تصيح ولا تجهر بمثل هذا التكبير بل يسن ان تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيره وتكبيره فهذا ثابت عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت عن ابن مسعود وغيره ثابت عن ابن مسعود وغيره كذلك من السنة فيها أن يقرأ الإمام بسبح صربك الأعلى ويقرأ بايش بالغاشية هذا أيضا من السنة من سنة صلاة العيد أن يقرأ بهاتين السورتين وأيضا ورد ايش في في هناك سورتان أخرىين ايش النص يشيت من الآن نص أيضا ثابت لكن أنا يختارون إيش الأقصر حتى ما يطلون على الناس لإن يختارون الأقصر حتى ما يطلون على الناس هذا نعم القمر ووو القمر قط لا ليس قط القمر لا القمر القمر قصرت الساعة وشقت القمر أشقت القمر وكذلك أيش في السورة الثانية أمها الثالثة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نسيب الثانية حقيقة لكن القمر جزما إن شاء الله فالمهم هو لا لا إما أثر شيء قوي يثبت اسم ربك على هذا في حديث الغاشية لأن أقصر لأن أقصر ثم بعد ذلك لا إيش بعد؟ العيد. هذا لا تعلق بساط العيد. هي عن فيها في تكبيرات ال التع. ها؟ الخطة كذلك. خطة سلة. خطة العيد سلة. وخطبة العيد تكون بعد إيش؟ بعد الصلاة. بخلاف نصف الجمعة. وصلاة الجمعة خطة فيها إيش؟ واجب. خطبة العيد سلة. ومن أراد أن يجلس وليس ومن أراد إيش أن يمضي؟ يمضي وهذا ثابت في السنن من حديث عبد الله بن الساعة قال على صلاة الصلاة بعد غسلها بهم العيد أنا إذا نخطب فمن أراد أن يجلس فليجلس ومن أراد أن يذهب فليذهب أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكن لا شك في مثل هذا الزمان المسلم حريم به أيش أن يجلس ويستمع الذكر ويحضر مثل هذه المجالس التي تنزل عليها أو تنزل فيها البركة تنزل فيها البركة وطبعا لا يفوتني أن أذكر على مسألة التكبير حقيقة الآن كبرنا هذه الصلاة وهذا كما يقول بأن الفقهاء تكبير مخيط التكبير مطلق ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق تكبير مطلق تكبر في كل مكان في السوق في البيت في, في, في غرفتك في المسجد وأنت ماشي وأنت ذاهب لكن للأسف هذه السلة أميتة هذه السلة أميتة وأصبح الفساق أجل الله يتمجحون بالاغاني وأهل الدين هكذا قد بك سوريوسهم أهل الدين هكذا قد بك سوريوسهم والعزة من أرادها إنما يجدها في عيش في دين الله تبارك وتعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ولله العزة ولرسوله وللبؤمنين ولكن أكثر المنافقين لا يفقص ولكن المنافقين لا يفضل. فشهد هذه السنة للأسف أُمِيت، وسترون غدا كيف أن الناس صانِت، كيف أن الناس صانِت، تجد الواحد ينصَّان بينما تجز صاحب الفسق وصاحب المجون وصاحب الباطل يدندن بباطلِه، فحري بالمسلم أن يظهر شعائر الله تبارك وتعالى، حري بالمسلم أن يظهر شعائر الله تبارك وتعالى. كان عمر يكبر رضي الله عنه في قبته فينا ويسمعون الناس تكبيره، كان جهوري الصوت، فيكبرون بتكبيره رضي الله عنه. كان ابن عمر يكبر فيه منه كانت بيمونة رضي الله عنه، يكبر وكان يكبر الناس وكان عمر بن عبد يكبر وكان الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء الأكذال يكبرون هذه شعيرة ظاهرة حريم بالمسلم أن يحرص على إظهار شعائر الله تبارك وتعالى يظهر شعائر الله عز وجل وأيضا لا ستن نذكر بعد السنة المتعلقة بسنة العيد لبنك وخرج بالموضوع من السنه ان يمر في طريق ويأتي من طريق هذه من كذلك من السنة أن أن يذهب إلى العيد ومن السنة أن يؤخر إفطاره حتى يذبح ضحيته وأن يطعس ذبح قبل الصلاة إذا ذبح الانسان قبل الصلاة فإنما كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي شاة لحم قدمها لأهله إنما هي شاة لحم قدمها لأهله ولا سنة أن تذبح بعد الصلاة، إنما صلِي، ثم بعد ذلك إيش أول بالذبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نذبح الأضحى، نذبح الأضحية، ويسن فيها أن تجعل ثلاث إيش أجزاء، ثلاث أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تصدقوا وكل وتدخروا، تصدقوا وكل وتدخروا، فلا تصدق ولا كل وتدخر، ويحرص على يقلا الفقراء، ويغني الفقراء. في مثل هذا اليوم العظيم في مثل هذا اليوم المبارك أتلنا عليكم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين لأجل الكرافة هذا الخطأ غدا إن شاء الله أتكلم أنه ثانية حتى يرسخ ونسأله ونسأل تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا ويعلننا من ديننا ما يفقهنا وينفعنا يمعلمنا صلى الله وسلم ومارك على محمد وعلى وليصح وحبا لله ونستعين ونستفه ونعوذ بالله لشهوري وقصر وصفيات عوائل ونحن جمعه قدر ونحن نحضر فينا هادي له وأشهد أن الله رحله لا شريك له وأشهد أنه كلب الأبد والرسول صلى الله عليه وسلم, وسلم كثيرا في خطأ البعض الذي تكلمنا عنه هو خطأ بعض الناس في عدم رفع عيدهن. رحمك الله. في خطأ عدم رفع عيدهن حالة تكبيره حالة النزول إلى الركوع أو حالة حتى تكبير الإحرام إذا لم يقع الخطأ وحالة النزول إلى الركوع وحالة القيام إلى الركوع. وحال قيامة في شهد بل احيانا في كل خفض ورفع كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا وقلنا ان هذا متواتر كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله لعله في السير كذلك ذكر الكشميري في فيب الباري ان هذا متواتر رفع اليد متواتر والاحلاء الذين خالفوا ليس معه دليل حقيقة لا دليل معه لا دليل معه بقي المثلم عن هيئة رفع اليد بقي المثلم عن هيئة رفع اليد قال هنا والسنة رفع الأيدي من بيجة الأصابع ترفع اليد من بيجة الأصابع يعني ما تقول تلاحظون معي أن بعض الناس حينما يريد أن يكبر للصماء شفاً يرفع في أدينا هذه الطريقة شاهدتها؟ هذا خطأ لا شك أنه هذا مخالف للسنة هذا مخالف للسنة منذية الأصابع لا يفرج بينها ولا يضمها طبيعية لكن لا يضمها ولا يفرج بينها وأنها تكون طبيعية تكون طبيعية جداً يفعها على طبيعته وعلى رسله هكذا قال لا يفرج بينها ولا يضمها وهذا ثابت عند أبي داود عند المخزين عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجعلهما من كبيه من كبيه. وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذريه كان عليه الصلاة والسلام يجعلهما حزب من كبايه أنا ثابت في حديث ابن عمر في صحيح البخاري وفي صحيح المسجد أنه هل تتكلم أرفعني بين أنه لفع لا لحقا أحد المسلم أشعر أن هذا خطأ لكن أين الذي يحرص على أن يتفقه في صراته نعم كان يرفعه حزب من كبايه أنا ثابت في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى رفع يديه حتى حاد بهما من وكان فهما حتى يحادي أو حتى يحادي بهما فريعة أبل أو رياة الأبل، أنا فابت في مسلم. فالعلماء ذهبوا إلى هذين المصين عدة إيش النار، ذهبوا عدة أوجو في في مسألة تنفيق بين هذين المصين، منهم من قال. الحديث بالعمر في البخار المسلم المقدمه على حديث مالك من الحوالي في مسلم عمر المسلم قال بل نجمع بينهما بأن نقول أن الكفان يقول مؤخرة الكف حان عش المنكبين ونهاية الإبهام قيل حين الأذرين هذا اعتمد فيه على حديث رواه أبو داود رواية, رواية من حديث وائل بالحجر الذي روى كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهم ففي رواية عند ابن داود أنه رفع يديه حيال منكبيه وحاذا بإذ هالي أغليه. لكن هذه الرواية ضعيفة وان كان هذا الوجه جدا قوي والمالك اختاره بعض العلماء وجوده الصنعاني في سبل السلام لوضعه وصبيلا بهذا الحديث الذي يجمع بين الحديثين، الذي يجمع بين الصفتين، الذي يجمع بين الصفتين، والصحيح أنه أن كلا منهما صفة نظر. هذه صحيحة حيان كبين، وهذه صحيحة حيان ال هذه صحيحة وهذه صحيحة، وإذا جاءت النفوس متنوعة. في سنة ما فإن السنة أن تنوّع فإن السنة أن تنوّع وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال وكان يرفع يديه ثالثاً مع التكبير وتارثاً بعد التكبير وتارثاً قبله طيب أن أن نذكر أن باطن الكف أن يكون إلى القبلة هذا باتفاقه ما يعني في خلاف العلماء هذا باتفاق العلماء النبات الكف... باطل الكفين يكون باتجاه القبلة هذا الكفين في اتجاه القبلة طيب هسه نفسها ايش أوضاع اليد حينما تلفها فقط انت تدعو انا في درس هو كنت في الدرس هاي الكبيره الصلاه اللي يعني حتى سبحان الله حتى الناس للدعاء له أدب خاص من ظن الأدب الدعاء أن ترفع عينيك مثلا وأن ترفع يديك هكذا وتفوري تجرب من أدب الدعاء لا شك يشاهد أنها وفادتك الآن ثابت كيفية كيفية هكذا كيفية هكذا طيب تظل أصابتك لا تفتحها طبيعي طبيعي ستتسمع طيب طيب وكان يرفع يديه تارة النعت كبير وتاره بعد التكبير وتاره قبلها يعني ثارة عندما ينكبر الافترحي يقول الله أكبر التكبير يقارن الرفع وتارة يقول الله أكبر فماذا يرفع وتارة يرفع أكبر الله أكبر فثارة مع وتارها قبل وتارة بعد وكلها صحيحة ثابتها وقار بعضها العلم في غير تكبير في الإحرام يكون إيش مقارن له؟ في انتقاء في قيام وهذا بعث قال بعض العلم يكون مقارن لهم لأن الدين دل على إيش على تكبير الإحرام والأخرى باقي على الأصل أن التكبير يكون معه إيش عرف أحسن يعني كان تكبير معه عرف طيب قال نعم والليل هو تعلم خطأ من يرفع يديه أنا يهيئة الدعاء بعض الناس الناس يقولون إيش فن في ماذا أصل؟ هذه لا أصل فيها لا أصل لها في السنة أبداً وكذلك من أخطاء بناء على ما سمعتم إذن اللي يفعل هذا صحيح؟ لا كان يرفع حذاء الأذنين حذاء فروع الأذنين هذا هو الصحيح كان يرفع حذاء فروع الأذنين ما ينامس؟ هذا خطأ هذا بدأ هذا من البدأ لبعض الناس الشكل يسأل يعني يكاد يجره يكادوا يجري هنا إلى أفسد لا شك هذا يعتبر جهل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى تكل... هذا الخطأ وهو خطأ الرفع ودخل في خطأ جديد وهو إسفال اليدين وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق الصدر هذا فيه كلام يطول ولذلك راح نرجع ولا نتكلم عن ايش إشراك كل واحد ماذا رقوع نفس الكيفية يعني الكيفية هذه التي سمعت سنعت هذه حتى رفع الركوع حتى في نزول الركوع حتى في القيام من التشاهد الأول بل حتى أحيانا كما ثبت وسمعتم عند كل خفض ورفع يعني ايش عند كل خفض ورفع اجونا عنه لأنني يكون أنا لأن ساجد لما ارفع قل اكون أنا انجالس بان لما اريد ان اتجل ها لكن أحيانا لكن يعني ما يواضب عليه هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ كيف فعلت انت من تارك الدرس نفسه. صح من صح اي خطا صح احنا في لان المحاذي انت مدرس لا في مدرس رياضيات يعرف لا المحاذي هذا عرف تعريف لكن من باب ايش ليشد آه... ايش آه... من باب شد العدد بالاخ أقول أن المحاذي ما هو حذاؤه حذاءه يكون مقارباً له لكن, لكن هل هو يلامس لا يكون محاذي له هكذا المحاذي يدي لمس ان مسأة المس تحتاج الى نفس آخر لأن اللمس غير المحاذي محاذيه مثل ما يقول المسيون بريحه بريحه بليه الشاهد أنه مسك ال حتى يعني يكاد شكله شفناه يقطعه هذا هذا لم يكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا وإنما محاذي هذا وهذا وهذا غير وهذا هذا هذا صلّي هذا كله خطأ ولا شك أن هذا جاء وهذا هذا كأنه يعني كأنه كئيب خطأ اللي بعده قال من أخطاء المصلين إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر أو تحته وفوق الصدر هذه فيها عدة أخطاء من منها إسبال يدين أسأل لي هكذا هل سبت إيش؟ ها أحد رجلين إذا رأيتم أصل بهذه الطريقة أما رافضي قبح الله الرافضة وأما مالكي أحرى الله المالكية ها؟ أما مالكي سلي وأما رافضي الرافضة هكذا صلى الله عليه السنه المالكي لكنه غلط على مالك مالك رحمه الله هو في الموطا سال السعد انه كان يظن انه عمد من النبع على شماله في الصراعه ثبت هذا البخاري في البخاري في, الم في الموطا مالك ثابت في البخاري. على النبي عليه والسلام وضع اليدين على الصدر سنة الأنبياء سنة الأنبياء. وقصده كذا سمعتم عند البخاري من حديث سهل ابن سعد وكذلك ثنت في عند الإمامان في الموضع قال كان الناس يأمرون يأمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يأمرون أن يضع اليمنى اليسرى في الصلاة. هذا أمر، وأيضاً ثبت أن أبي عباس ورواه ابن حبان قال إن قال عليه الصلاة والسلام إن نأشر الأنبياء ومرنا أن مؤخر سحورنا ونعجل فطرنا ونمسك بأيمالنا على شمائل في صراطنا ونمسك بأيمالنا على شمائل في صراطنا هذا أمر لا له أمر أمر وحقيقة هذه الأوامر، وأيضاً حديث آخر. وهو عند بدائه المساوي أن المسعود قال رأاني رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد وضعت اليسرى على اليومنا قال إيش فوضع اليمنى فنزعها فوضع اليمنى على اليسرى فهذا كله يدلك على سنية إيش على سنية وضع يدين على الصبر هذا يدلك على سنية وضع يدين على الصدر وانا أقول الصبر لأن الدليل إيش على الصبر وسيأتيه إن شاء الله لكن نحن نسبغ الأحداث في أن أصبح يبين هذه الكيفيه الكيفية ويبين خطا من يصلي هكذا وهذا غلط على الإمام مالك هذا غلط الإمام مالك كما سمعتم اختاره بعض المتأخرة وإلا المشهور المفضل إلى الإمام مالك إيش؟ أنه يضع اليدين أنه يضع يديه وإبن رشد في بداية المشتهد ما ذكر إلا مذهبا واحدا وهو مرجوح وليس مراجح أن التفريق بين السنه والنافله فجاء في السنة الوضع وفي اللافلة إيش السدل في اللافلة السدل لكن الصحيح أن مذهب مالك المشور عنه إيش هو ك كباطل أبدا كبا كباطل جمهور كباطل جمهور أهل العلم لأن فيها خلاف بين السنة فرق. فيها خلاف بين السنة الوضع والسدل وضع اليدين على الصدر أو صدر اليدين طيب قال من هذه الأحاديث تبين لنا خطأو. من يرسل يديه إذ أن أو إن وضع اليدين اليمنى على يسرا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. من هدي الأنبياء قبله. طيب قال ومن السنة وضع اليدين على الصدر. إيش الدليل؟ الدليل رواية عن المخزيمة لحديث وائل بن حجر قال صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. على صدري وهذا واضح انه فيه خطأ من يضع يد اليسرى على الناين هذا خطأ وبعضهم ولله المشتكى وللأسف الشديد يضع يديه على العذور هذا خطأ لا شكل وإنما السنه الثالثه هو الصدر الحل ها؟ نقول الان سنه وراسلات قال ومن السنه وضع اليدين طبعا حديث حديث وائل صلىت مع النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده اليمنى اليسرى على صدره هذا رواه ابن خزينة وصححه الالبان في تحقيقه صحيح ابن خزينة طيب قال من السنه وضع اليدين على الصدر وضع اليد اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والرسغ والساعد هذا بالصلاه ومن السنه أن تضع يديها كفة أن تضع يدك اليمنى أنا كفك وأنا جزء من الذراع وأنا شوف. وهذه لها كيفيتان ثابتتان في السنة النبوية اما القبض هكذا واما البد كم كيفية كم كيفيتان هذه سنة وهذه سنة أكمل، ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نعم وأن دليل أنه يضع يضع لمنع يسرع والرصف والساعد حديث أبي الحجواية. هذا رواه أبو داود ومسأح هذا الرواية. قال لأم رنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يصلي؟ قال فنظرت إليه قام فكبر. ورفع يديه حتى حادثاء ظنيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كثه اليسرى والرزق والسعاد طيب والمراد أنه وضع يده اليمنى على كثه يده اليسرى ونصقها وساعدها وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أحيانا يقبض باليمنى والسعاد هذه ذكرت لكم ونعم وفي هذا الحديث دليل على أن من السم القبر وفي الحديث الأول الوضع فكل الاشي صن ثم حديث رأي الحذر حجر في الرواية التي رواها بدور ونصاي ثم وضع يبه اليمنى على وجه وضع هكذا لا وهناك طريقة مبتذعة كذع المتأخر الاشي يجمع بين صلاتين ذي طريقة يفعلها تجس يقبض بالخنصر هيه يحدث فصاعداً وسبعاً. هذه طريقه متجداً. والصحيح ان هناك كيفيتان إما القب، وإما. أين صحيح؟ ماكذا؟ أخر. هذه هاتان صحيحتان. قال نعم. في هذا الحديث دليل على أن من السمة القب، وفي الحديث الأول الوضع. فكل من سمة. ومن أخطاء بعض المصلين الجمع بين القب والوضع. وصورته أن يضع يمينه على يساره آخذ الرصغها بخنصره. وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاثة. طيب كما في بعض كتب المتأخرين ومن أخطائهم أيضا وضع اليدين على جهة القدم. هياك فشيء عند إخواننا السودانيين. إيه الجش الحض. كنا مصور. كنا متوح. لكن هذا خطأ لا شك في ذلك هذا خطأ وسوى وصحيح ما سمع. ويعتقد بعضهم أن ذلك عد على الخشوع. وهو مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم المتقدم دخل في خطأ جديد وهو ترك دعاء الاستفتاح والاستعانه قبل قراءه الفاتحه سنتعلمها الان ان شاء الله غدا انصر الله تبارك وتعالى أن وفقنا في ديننا ويعلمنا ديننا فقوله فتعلمنا وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه نحمد الله رب العالمين هو نستغفره لا إله إلا الله وصلواتنا وسلامنا وسجودنا مالنا ليهده الله فلا مبدله ولين من خلاه منك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شهد إلا محمد عز ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والصلي والسلام بعد نواصل أيها الأخوة درس الوافد في باب أخطاء المصلين وتكلم في الدرس الوافي. عن خطأ بعض المصلين في ترك دعاء الاستفتاح وفي ترك الاستعادة في الصلاة وبينا أن دعاء الاستفتاح مشروع من إلا من بعض العلماء من ذهب إلى وجوب الاستفتاح وإلى هذا كما ذكرنا قبل نال الصنعاني رحمه الله في سفر السلام وبعض أهل العلم في هذا العصر لا له الى وجود دعاء الاستفتاح وبينا ان دعاء الاستفتاح يكون بين تكبيره الاحرام وقبل القراءه كما ثبت ذلك في حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين وقلنا ان لدعاء الاستفتاح صيغا متروعه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واشهرها الدعاء أو الأدعية الثلاثة التي رواها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وكذلك أم المؤمنين عائشة وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا وبينا ايضا أن الاستعادة على الصحيح واجبة في الصلاة وبينا ايضا أنها على الصحيح واجبة في كل ركعات الصلاه في كل ركعات الصلاة تستعيد تستعيد بالله وبينا هذا صيغا لهذه الاستعادة وقلنا صيغ الاستعادة ثلاثه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وكذلك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقف وكذلك مبين الايه استعذ بالله من الشيطان الرجيم أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه ثلاث صيب خطأ <تصفيق> اليوم أو خطأ اليوم التي ساتكلم عنها من خطأ المصلين تكرير الفاتحة في الصلاة تكرير الفاتحة في عين الركعة في الركعة الواحدة وتكرير الفاتحة لا شك أنه لا يجوز لا شك أنه لا يجوز أو أقول لا يك... أن أنه يكره أو أقول أنه يكره وتكرير فاتحة غالبا إنما يكون من الوسواس إنما يكون من الوسواس والوسواس إذا هجم على الإنسان والوسواس إذا هجمت على الإنسان فإنها تضيع عبادته وتتعبه وترهقه إرهاقا عظيما وأفضل علاج لوسواس الاستعارة من كيد الشيطان بالله تبارك وتعالى والإعراب عن هذا المسواس والإعراب عن هذا المسواس قال هنا المصنف حفظه الله تعالى قال من أختاء المصلين تكرير الفاتحة يكره المصلي تكرير الفاتحة كل أو بعضا لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى قال وهذا مذهب جمهور العلماء وعليه الأئمة الأربعة وفي بطاة الصلاة به الخلاف ولا شك أنه لا يوجد دليل على أن من تكرر الفاتحة في الرعدة الواحدة بطل الصلاة لا يوجد دليل على ذلك والصحيح أنها لا تبطل ولا شك أن الطول هو طول بطاة 않았enti لقول إبعادت عند بعض العلماء وهو قول عند الحناذل عند الحناذل قال وان كررها سهوا سجد للسهو عند الحنفيه والشافعيه وكذا اذا ان كررها عمدا عند الشافعيه بل وياسف عند الاحناف الاحناف عندهم ايش ياسف قال وعليه عاده الصلاه لرفع الاسم عند الاحناف ويحرم تكريرها عمدا عند المالكيه ولا تبطل به الصلاه وان كررها سهوا سجد للسهو على الراجح والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لكل سهل سجدتان لكل سهل سجدتان ولكل سهو هذه من صيغ الوجوب لكل, لكل هذه لكل هذه كما بين ذلك أهل الأصول في كتبهم أن هذه الصيغة من صيغ الوجوب هذه من صيغ الوجوب لكل سهل سجدتان طيب انتهى خطأ كترين الفاتحة دخلت خطا اخر وهذا الخطأ حقيقة للأسف الشديد واقع به كثير من الناس وهذا الخطأ هو رفع البصر في الصلاة والالتفاق في الصلاة بالبصر وبالرأس البصر وبالرأس ولا شك أن هذا الخطأ شائع هذا الخطأ شائع وقد جاءت الأحاديث الكثيره عن النبي عليه الصلاه والسلام تنهى عن مثل هذا الفعل تنهى عن الالتفاف في الصلاه وتنهى عن رفع البصر الى السماء في الصلاه وتنهى عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حال الدعاء حال الدعاء وقد جاء في صحيح البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي وكذلك في المسند من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سألته النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد والاختلاس هو أن يأخذ المختلس الشيء من غير غلبة، أن يأخذه من غير غلبة ولو عائلاً، ولو صاحب الشيء يراه، يأخذه اختلاساً من غير غلبة، من غير ما يصارعه، من غير إيش ما يضاربه، يأخذه ويحرم، يأخذه ويحرم، وأما السرقة تكون في خفية، السرقة كما ذكره العلم تكون في خفية، وأما النهب فيكون بقوة، أما النهب يكون بغلبة وبقوة هذا هو الفرق بين هذه الثلاثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه هؤلاء الانتفاع العبد بأنه اختلاس يختلس من الشيطان من العبد في صلاته من العبد في صلاته. وأيضاً ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؟ وشتبذ قوله في ذلك، وشتبذ قوله في ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا ينتهن عن ذلك أو لا تختفن أبصارهم. لا ينتهم عن ذلك أو لا تختفنا أبصارهم. ولا شك أن هذا كما يقول العلم وعيد شديد. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. أو لا تختفن أبصارهم. يعني إيش تختفي الأبصار؟ يعني أنا. يعني أن أنا أو نفتخرنا أبصارهم ولا شك أن هذا دل على أن رفع الأفكار إلى السماء في الصلاة حرام رفع الأفكار إلى السماء محرم محرم وهذا ذهب إليه الشافعية